إلى كل قلب يخفق حبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل مسلم يقول من أعماق قلبه فدا لرسول الله نفسي فدا لأنفاسه أبي وأمه إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين في ذاك عرضي وأعراض الأحبة والتقات ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي ندم المحر. النار في الجنة يا رسول الله ندم النار في الجنة يا رسول الله <تصفيق> ويا علم الهدى يفديك وما يا نبي المكرمات في ذاك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاة فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك طولا لكبوا في الجحيم مع العصات وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العدات وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنال عدل من طريق لغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البراية وتلك اليوم أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعذت إلى الملابرا ونعما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل يسرى شفيق فلانت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجج البغات فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجب المناب النائبات هوان السيف منه هون المباري ولين الرمح من لين وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو دين من كيد الوشات وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقض من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم نيزا خناعتم خنوع الموفضين إلى ملات رميتم بالغلو دعاة ديني فهل من حجة نحو الغلات أكرار على ميك وفي عين المصيبة كالبنات رسول الحب في ذكراك قرب وتحت لواك أطواق النجاة عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهدات ولو سفك الدمان ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات عليك صلاة ربك ما تجل لا ضياء واعتلى صوت الهدات ولو سفك الدمان ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات